أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ونريد أن word لهم الوارثين ونمكن له في الأرض ونري فيها. I eat تقفعوا <تصفيق> تقفه <تصفيق> وقالت المرأة في العيون But I'm full of over um. وإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا تَظْلِمُونَ وكذلك نجزي المؤمنين ودخل المدينة نائِغة التي. ووجد فيها ويوليني قطة العاليها من zaman إِنَّهُ عِنْدُ I <laughs> don't All multim the call. وانت <تصفيق> سامي bak ila Well done. جدا The <laughs> Aji. Never in a saint. at uh, وأن ألقى الصوت فمن ما